الذي خلق سبع سماوات طبقا لا ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجعي بصر هل ترى من فتور ثم ارجعي بصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِنَطَافِحَ وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين مَا لهم عذاب الشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ عذاب وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج فالهم خزرتها ألم يهبقوا النبي قالوا بلى قد جاء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 إِلَى عَلَيْكُمْ حَاقِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ الَّذِينَ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ أَوَلَمْ يَرَوْا نَصِيفَهُ فَوْقَهُمْ صَافَّةً وَيَقْضِبُ مَا يمسكهن إلا الرحمن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 أمن يمشي سويا على طراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبخار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون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 وَفِي لَفَاذَ الَّذِي كُنْتُمْ به تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لي اللَّهُ وَمَنْ معي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَامٍ مُذِينٍ قُلْ أَرَأיתُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماءكم